فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم, ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم غلالها وذللت قطوفها تذليلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويطاف عليهم بآنية من فضة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 اللذون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أمثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لهم ثياب سدس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها, شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها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 ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة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 فَمَن يمشي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يمشي, أم يَمْشِي سَوِيًّا على يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ الذي قُلْ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 يُجِيرُكَ كَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضلال مبين إن أصبح ما أكم غوا فمن يأتيكم بمائ فَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى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 حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها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 أو كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا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 يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في ذرعها سبعون ذراعا ذرعها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طع المسكين فليس له اليوم هنا حامٍ ولا طعام إلا من غسٍ.